الحمد لله رب العالمين الرحيم إلا تذكرة لمن يخشى تمزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له في السماوات وما في الأرض وما بينهما ما تحت الثرى وإن تجنه بالقول فإنه يعلم السر وفاء الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوْا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوْا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَدَسٍ أَوْ أما أتاها نوتها يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس الساعة آتية لكَ دُفِّيها يُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ كُلُّ نَفْسٍ مِنْ دِنَاتِ فَلَا يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال بي عصايا توكأ عليها وأبش بها على ظنمي ولي فيها مآل أخرى قال همولا وغرم يدك إلى جناحك تخرج بيطاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى إذهب إلى فرعون صدري ويسر لي أمني وحلو عقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدر به أسري وأشركه فيه نَسَبِّحُ بِحَمْدِكَ كَثِيرًا وَذْكُرُكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ غَفَّارًا صِيرًا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى الله